ويعطي ب ل ط ا ن ه ا ي ع ط ر سلطانه و ي ع ا ي سلطانه و ي ع ي س ا ن ه و ي ل ط ي سلطانه ويعطي سلطانه ويعطي سلطانه ويعطي سلطانه ويعطي سلطانه ويعطي سلطانه و ي ن ط م سلطانه ويعطي أ م ا ن ه ويعطي سلطانه ويعطي س ل ا إ ل ه إلا ا ل ل ه و ح د ه ل ا ش ر ي ك له ا ل أ م ر له والملك له والحكم له لا مد له لا ر ظ ي ر له قل هو الله أ ح د الله ص م د لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د واشهد أ ن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا واسوتنا ورسوله وصبره من خلقه وحميمه وخيرته من انبيائه وقليله بلغ الرساله واتل امانه ونصحت امه وكشف الله به الظلمه وتركنا على المحجه البيضاء لا يزيد عنها الا هالك اما بعد عباد الله ان خسفت ا ل ش م رسول وسلم. الله صلى الله عليه ففي د ع الناس للصلاة. ل و الشمس. مثل صلاة لا、يهنبي. إلا قال فصلى مثل لكهن ذلك صلى من اكثر هنبه. الله ع ه وسلم. ففي الحديث الذي راه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ف ق ر أ قراءه طويله نحو من ص و ر ه ا ل ب ق ر ة ثم ركع ل وسلم ركوعا أ ق ل من هذه ا ل ق ر ا ء ة ثم ا ع ت ذ ل وقال سمع الله لمن حمده ي ربنا ولك الحمد ف ق ر أ قراءه أ ق ل من ا ل ق ر ا ء ة ا ل أ و ل ى ثم ركع صلى الله عليه وسلم ركوعا أ ق ل من ركوع ا ل أ و ل ثم سجد صلى الله عليه وسلم ففعل في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ما فعل في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ثم قام صلى الله عليه وسلم وقال إ ن الشمس والقمر آ ي ت ا ن من ايات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أ ح د ولا بحاجة